الرحلة بس الأنا في رحلة كنا في تجربة على جبل وتحدثنا عن تجربة الخودي وكيف رأى ابن من ناحيته أو. <تصفيق> عام الناحية أن رفت رلا لحديث عن تربط ربط الحادث نقول نقطة ثانين حسنا نقطة أن الشيطان يريد أن ننزل إلى ما لا نسى مدلا من ان يدخل الى ميزاننا نحن يعني النسيج بالمعطي قاعد في جو روحي بك في جو السلاة والتأمل <تصفيق> والعلاقة الكاملة بالآب يعني فوق عن كل المشافر الشيطان عايز ينزله من هذا المستوى ويدخلق خطائف الخض رفع تلك المادة وفينة الخض في, في نصر الكلمة وفي نصر الفراجة الكنيسة اللي تحضير دي خض كتير يجيلها ناس كتير يمكن عن طريق الخض سياط سياط سياط ناس ناس ناس من ناقو، هذا هذا هذا الأمر. عايز الناس يعطونه إلى الله حباً، ولا يسلي سليمان يسلي. عايز يكون من عند عندهم كل كل قوة والعطف إلى البر ولا يسلي القلب. السيد المسيح لم يناقش مبدأ بسيطان لم يناقش لم ينزل إلى ميدان جان الشيطان وإنما دخل من المسيحية الإيجابية في ميدان روش الأعلى الآخر هل لا مكفوض ليس في الخبز واحدة من الإنسان لابدك بكل كلمة ساخرت من تم الله دحيل السيطان من المسألة سلام الله ده شده شفتك ما شفت. دخلت معه في بيداني وهذا يبدأ روحي السيطان يريدك بالتمرار ان تنزل بالبنس السلام عليكم ايه الواحد يقدر يتصرف معاك يعني ينزلك ما كنا كده كنا على المطبخ وننزل لك للجشب وننزل لك لعاله ينزل لك لمشاغل الحياه المتعدده والمتنوعه اه و... كب و... في الميدان بتاعك وليكن شيطان قبل لك فكره وانت تقول انجل اسس محضر كل فكره كده لا ما تبصش على الفكره ده كان الفكر ده ما خشش فيه ابدا في ناس شكير يحب يخش في الفكره بتاعت الشطاب ويقول اخش فيه وانتصر عليه اخش في الفكره واعرف ماليه ايه اعرف طبع راسه رأس ايه أخشى فيه هو تفرق كيف تتنزل عليه؟ وسيد المسيح ر ر راس أم ينزل إلى ميدان الشيطان. هل رام المفسد صفات سددي؟ كلينا في في كل هذا تخرج من سما الله نقل إلى من خر خرها. فر فر من ان الشيطان. لا الى إلى يعني سنسن انسان روحي في الخدمة ساعاتت وبعدين تلاقي فكرة بيلح عليك من جهة إدارية الخدمة من جهة تكتانية الخدمة. الخدمة من جهة ميزانية الخدمة من جهة مشاكل الخدمة وتروح نازل من من المستوى الروحي ويكونش حدا جيد جاي بعض الاجتماعات ما كل واحد بعض كلها كله مناقشات وكلها ذهاب ذهاب ذهاب ااا تتح تتحم جروحهم لتكسرها متيح الله منكر الشكل المجنون ما كلهم شو ت ت يا رجل النفي في في تجربة الخدم السيد ابن النفيش وضع أمامه قرارا ثابتا إنه لا يستقبل له له من عقل راحت ناسو لم من ناحية النفيش دعاء هم يستخدم لأهلاهوته أتحدث أن ينقذ ذاتهم يدوع فإذا إذا بهذا الشكر يعيش في راحة النجاة دائمة ويبعد عن السليل ويبعد عن السعر ويبعد عود عن الزهداد ويبعد عن من في يبادات كثيرة جنبه الامير الزعم الملكوت الله من هالمنشية سكت يعني شيطان دا الخد حقت نبدأ ال ال الملكوت النبضة نشيل جاء الراحة السهولة السهولة في الخد انت دعان كل كنت تستطيعين الحجارة خد حدا سهل خالك اذهب الحجارة دمنا الدنيا قد دمنا دمنا السألة سألة سهلة والخدمة تيجي بالسهلة دمنا دمنا تيجي لا لربنا لما دعنا دعنا يقول دمنا قال فأريدي كم يمدغي ابني أبني, ابني علم من أجل لا شيء تم كم كم من شيء لا يلبث فيه ولو شيء شيء تعب تعبني من شيء تعب تعبني لا متى كل متى متى متى يتساءل ويتعبني ما تمل الدنيا خذ بيت بيت تغير خير لم يقترح يطلب رداً من خدمة سهلة. لا. حجد. حجد حجد حجد. من من الخدمة السهلة السهلة حادث حادث حادث حادث إحنا من أجل للملكوت فلا نقبل المادة ولا نقبل السهولة وسهولة <تصفيق> الخدمة أو سهولة الحياة بالنسبة له هو عرفنا <تصفيق> لو المتجيش ماك ماك ماك ماك من قد يتذكر بالبتاع ده اهو الشكليه لا قاعده ولا جو ولا عقد ولا ان نستخدم لا هوتى عشان نريح ركبتك ده لو كنت ابن الله يريح ركبتك ولو جات على الصليب ممكن يستخدم لا هوتى عشان يشرب عبد عبد لو بحثت الصليب شكليات ما كلوبه ملاش أقل ومنستخدم له من أجل نفسي الصليب اللي فيه لا لا استخدم لا لا هو من أجل أدنى راحة نفسي غير غير راحة نفسي كبيرة يقول لا استخدم سلسلتي من أجل شخصي لا نبدأ فلنجال المعلم على, على الطليل عكس سؤال انا عبتان فشعر <تصفيق> بمرارة <في> العلم العلم <تصفيق> لا اله اله لماذا تركتني نقصد ان الاهوته طرث ناسوكه لا تأتي لم لم دون ان يمنع الالم عنه. معن لم منقاش للعلم من مش من الميكانيكه في الفصال ترى بيتالم لا ده دي كده ماشي فضل لا بيجيان صوت مش هنستخدم السلطان مش هي اي حاجه سنسميها اللاهوت من من من المذان من فوق ده كسب الخدمه كانت زمن غريب غريب من شاء رمي مكظة على لا من في العالم <تصفيق> <لنا> من <تصفيق> لا من الجميع كون لكم فيه كونوا مبغضين من نكون مبغضين ما لو مشينا في سالك الخبيث في آل غلي غلا دون الله خود دوننا كسر خودنا الخيمنة لا لا لا لا لا خلينا في الكرابة خلينا في التعب خلينا في الدقيقة شبكم همه المصاب سنبدأ وما كان انتشرت المسيحية انتشرت المسيحية العذاب والاستحاب وضيط ولم ولم تنتشر نرى شائل مادية من غمزة من غمزة نوع ولا بالسهولة ولا بإتفاق دار جامس من قام اللهون افعى وتعلم من قبل الرب اشتتعى بمتيش شيء جهد شيء شكايرا بجهد فألك من هالك اكثر ثاني صار يا ربي ربي ربي حاول ايه لك هقولك سانية كثير انت تريد ان تتبقى وبيقول الحكاة ان في على عيديه فلا لا تتبقى بحاجة لن لقد اخذها كذا على اتخذها هيك وقال لكي وقال غلب من دي الغلب من دي منظر تتبهت غلب فيه تنوه من فوق والملايكا انا بالمنظر انت غير طاعة اللي منها ريح اللي رسعمة الرب الراحة اللي جيله السكان دي انتلك طريق الخضن شن من الصين يغلبه وتستريح وتنشي بالقيم مش رادي ايه رأيك في المناظر هو رقوع رقوع اللي شايلينه اللي تبلج ايمان اللي تعلت ولا تتعب ولا فات من منائنا الى نبينا ومن قرية الى قرية تاكرة بشد سارا مما للملكون كده بجرس انا واحد يقول لك اللي عشه هو احسن لا المسيح يقول لك اللي حلو اللي هو لا نتخذ المعجزات بهذا الشكل <تصفيق> ولا بطريقة المن منظرية يسموها شوي هذا سودة سودة كده يعني شراء سافر سافر حلاك تجده جاي واحد عايز سافر يدخل يركب على روح روح عينش على البحر زي ما ناسا بطرق لحده تفرق يضرب العصائب تاعته في الوحرين شهر زي ايام موسى اتحدى تفرق حسنا يابيني ما هل شي جدا عين يتكت كتت عمو ان تنشروا الفرازة بالصليب وليس بتقريقة سهلة بتاعت المناظر طريقة المناظر زي حدها الشيطان لكن ترى الناس دي مش بتأمنه؟ عايز كلامي غير من العربيه على رصد استقبال انا راضي شيء منظر كويس هو تنزل كده من السما بتاعه من مدينه دي بحالها قال لهم الناس ما تعلم روح الهمكم انا عايز النار والنار تنزل تاكلها من كده وعیز اصحاب وعیز اصحاب کل ختم رعن الله اوم بشاب وما دنها اول درم درم درم على ما لم تتابه اصحاب عز اصحاب کل ختم منا هنوك احر اصحاب منا رب بلیکت الناس وخدمة الكلمة الصعبة خدمة الكلمة الصعبة خدمة الكلمة الصعبة خدمة الكلمة داخل بابة كريسة أجشي واحد أعمل أو أعومني من المدفولين في أرض الأندروي وخلاص يومين نرق نرق ومش عايزين عزاعة كل أسبوع ولا تعب ولا هيسة زيدي في حاجة من أكثر الكلمة نسيح يقول له لا لاش الاسلوب ده لا الاسلوب اللي انت عايزين تعيش بهم معجزات بالتمراج بالسريقة البراقة بتاعة الاستعلاقات والمغادة مش هو ده واحد راح يقول له طب وانا لده وفي تيني اللسان وانا باللسان لك يومي لا انا عزت بالندمة الكلمة تجيب رفاق ده المصالحة في الصحر في الكرازة وكرة كتبتك في, الكراز. في الصحر نين ونهار مش عشار شائل في ولا رؤى وده لي طريقة اللي جيش بيها النسيح يعملها مسألة محبة لكن مش علشان يكتب الناس بالمعجزة هم حر من الناس وإشتاق عليهم ويحن منه او لم يؤمن بسيارة الأرض فلو أراد الله أن ينشر الإيمان بالمعجزات أجل جدا أي ما طاوم للإيمان أن نرتكر فيه لا لا لا يا جزاوا يشك قال السم بحري يطلع له من الصخره ينزل له مبنى وربلوه من السماء مر بنفس الاسلوب بتاع السم الصحله لان في كان دي له يدور اوقات اولي من خدمه التي ليس فيها قليله يقول واحد واحد يجيبون في الأطعاب أكثر، في السجون أكثر، في الدراووس، في الأسر، كم الملحلا انكسر فيه السفينة؟ كان مرة رجل في البلادين رجيم في درج وعي في في هو في أسوأهم. كم استراتيجيه ان كان وزالني في في في تايه دي بكاف كثيره ودي ابي اتركها انت تظهر حبك لربنا بتعرف انك ابن ربنا اللي مناظر يا المناظر اللي हाउस تشهلا هلا ويش انه بيحب العلم من عجل ربانه رأيكم سجد ان علاج الله بذيذة جديد جده جديد جده جده اقشوا في البيقات المرة ويحبونه صديدا كل يوم زي ماهو بول عجل ومن الامم ومن اقوى كذبه من كل الاسية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 كان يجرب يبني يظهر قرر ليه ومدام الشب وانت تقدر بشلة مناظر من النعدة الحلة الموضوع ده لا فيه لي يجيب عبد في الكلمة يتعب في الإقناع يتعب عبد رعاية يتعب في بناء الملكات يشيل دين المناظر دي الشعر ينزل الملايكة تشيله على أبيها دي يا ربين في كل سريعة دي كان عملها من زناب عمل عملها من زناب شئية معجزاتي بعطرهم ربنا في الحل حد ايه بولا من الناس قد قد جذبوا للمعجزة ليس وليس بالاقتنوع وليس بالتش لغض تشحية من حضر الدول ربنا هونجي الخدمة لما فعلتها وفي تعالى الغنس الهداد الذي أعطيت هذه الخدمة الممنوعة سراً أحيانا البيون يقول لنا الذي أعطيتني هل يجب أن يجب أن نلوها مرا لأن يلازم مستفيد واحد فر مر مع ربنا مستعب <تصفيق> كم ينبغي أن يتعلم من هذه لا لا طبعا انا هنا باكتب لك ده شيء كلمه هي او ثانيه شكل معجزه اي اي انسان يكون عنده مريض ويرفض الطبيب يرفض الدواء ويقول له لازم يبقى كده اي لا تتخلى قال لازم تتحدى المعجزه المعجزة لتجزيها لاشن لأنه يتح عايز الزيمان القوي فالأمر المعطمة شوف لبن آمن دون أن يرى من أربحة المعجزة لكن خلق لبن آمن دون أن يرى شوف لبن آمن دون أن يرى شوف لبن من حد الله. الشيطان العبيد بيقوله الشيطان بيقوله انت انت علا الله فاترح نسكك الى أسفل لأنه مكتوب هو هو في ملائكه تتبت فعلى عزيهم يحملوك لكي لا تترزبا بحذا حد علاونا ان الشيطان بيتخدم حياة وحد أليس لأني لحد عجيبه نحن كنا نقرأ في الأدب وبيتخد الآيات وبيقرأ على الآيات أو يحاول أن يقرأ على الآيات. أحس في مدرأة اللون. لعم أتحس إن الشيطان من خاطئ الآية. لا تخدع. بس نحن من خاطئ من هو اللي اخطأ. ضمي عمل هل ان كل خطيته حاول انه متحق في طوب حضولة ويجيب لها ايه ويجيب لها ايه في الصحن مرة ديشت ديشت زماني عن الحكاية جديد انه كنت اختيت كان واحد مسؤول شعبه ازداد ازداد بالمعلان ومعدين يسألوه ايه كده بتاع تبدين كماشي كده ليه كم عامله ازداد يلهم المسؤول في اوقات من الغدوات كنت اقتل جميع اطراف الارض لقديد من مدينة الرب جميع فاعله ازداد أو توبا لما نمشت أبطال فيه تنجفن بالصخمة هي هكذا هل أضب إذنك بقديم نبيه دعنا نمشت الناس وليس تشيه هو أسهم الذي يجب كثير خالص انتهم الغادة أو كتان هو الحياة مش راح لك آية. من فوق ومن تحت وكتبتها يا لوحديها بدون نعرفة ترمجها لسيطها لحكمتها لمناثبتها بالمعنى من الروحي منها ويقدمها لك آية حسنة من الآية الواحدة الكتاب ليس آحوح اللي هو كتاب هو روح يطلع في العقيدة الآية واحدة تطلع ومن في الروحيات الآية لا كل جميع الآيات التي تتعلق بالموضوع واعثر منها كل ما مجمل ولذلك لما كان بيقول لما فيه كذا في المفروض قاله مكتوبا ايضا لا تجرد الرب اله مكتوب ايضا لا تجرد الرب اله جنب الابطاب الملائح يحفعص على ايديهم وكلا يزجن بحاجة الرسط جنبيها الاية حلعة. لا تجرد الرب اله اللي الاثنين مع بعض واتقرر انت تعليق لا كلام المجود ما تجرد لهذا لو اي واحد جاد لك وانك احطوه بشوري شف بعيث الايات ايه عالم ترى انت انت تكون رتا عرشات شباب بيقول ايه من الايات في ذن الروح الناس عدم رحلها لان الحرف يقتل الحرف يقتل لكن... لكن الروح يقفل خسر الشتان جاد الآية طريقة غلط هو هتفكره في اللي ما بيجيب آياته عن دراج الاجيس وحفظ قواته عارفه همه وهو يحفرها ليه قريقة الشتان رب ما انا عالتي في ريض روحك من على الجبل ويقع عطلك ملايكته دا لارة موه تنسى في الملايكته لكن يتنسى تروح رامي نفسه وعن الآية لطريقة غلط ومغض مغض وفي مناسبة غير المناسبة، فشش الشيطان بيقدم عانم منسوية، تبي تمت قدم مساهي مريح لكتاب المقدس، وهذا الذي يحنق مع المسيحية عصور كثيرة، بتعتمد على من برة، بتعتمد من رو ورو كتاب. واحد يأخذ آية وشكرها بنزاجه <تصفيق> وقال لك مكتوبا خاطئ موضو الكتاب وما أكثر هذا الأمر بالتالي كتير خالص <تصفيق> لك مكتوب وقال له مكتوب أيضا تبقى جارنا بالرب إله أوعى تفكر إذا كنت تجرب بالرب العلام. إسر غاراء لحكمته يتصرف جين عن ذلك الرسل ومال حق في جزبانك هم عاشد أي عز جين عدم عن ذلك الرسل ناس فتفت فألهم يقال لها دي ضيبوا تتدراك تبنون هلونا بنا نوخي وراحة كتب وعلمنا راحة ناك قال لهم أين ودع سبوه الحجر وراح مالك ايدي وراحة دراك هلونا خارجا سيدي ايدي اتراعه ايه واتها موضى تبنى اتصف كتبنون شا راجل عايز يخبر ايه يهو يهو بالرب هجم هجم هجم دنيا ده دايماً. لا هذا هذا ترى، هاذا هاذا من هذه هذه منو تيجي، أحب أحب هذا الرجال من بالتمرار بنقطة حلو لا أيش بالحب بس بس بالمعادلة، أيش بالحب ولا المعادلة؟ ما بحب ربنا. الجمع من أقل الله ولا تجعله في القطة اللي بالله صلب صلب صلب بالتبراج. هات قط ثلاث مادة هات راحة حطناك معجزة ثلاث مناظر يجزي ترية يجزي ترية ها ها يرمد منك عن لأنك تتعب من أجله ما عاد تطلب في كل يوم ما بس تطلب آية لم المثيل بنفس رياية هلونك تطلب آية اللهم جيل فاسق وشرذاب يطلب آية ولا طلق ولا مش متع الحياة مش متع الآيات مش متع داخل القلب عشان اشكايت الايات اديني ابن ام اليك قال لي اني بدي على عايز الايات قال لي ابعت لي عادر من الماء الى الماء ترجع لا من الموت لا يقبض شوف موسى مش مهم مين هيعمل لا يعملها الله إلا على صارا حتىو كنها لازم لضرورة أصار شاب حتىو كنها لازم كأن كأن لا أشعة سودة لا نفيح راد لحكيت القلب ولا راد لحكيت المناظر كأرقاهم جميلة ما نادت الأرض عندما جبل عالي رآله تفتح حاجه جميعها ها انخارل وتجسد لانك اشتقتها دي وانا كل الملك من هاتها الملك المال كل منانق الارض مجدها وتصي هي المال بالكل بالقوة انك تمشي بالانور بتطلع راعي راعي كل فصل حاجه يطلع قانون بإنغاء عبادة في الأسلام هم الأنكترات روح وتبعنا شرش الإيمان سمت النسيح لا، أنا من شرش الإيمان بذلك من عنصر الإيمان بالإقناع لخدمة الشبه لخدمة العباد للتصابة للرغوة إلى الله سوف سوف سوف نتعلم الأرض وبدأها المسيط جاء إلى الأرض ورا هذا والله والله مثل بيلاعبك ولا هيرض لما عاد ان نصبوه في الموضوع وطلعوا نفسي أن احاول ان ينصبوه كركه أراد. جزء من تجربه الشيطان بتاع تاعه كان طالع كان لا نحن في بين بين للتعليم لخدمة المعنى لخدمة المسالح للتوبة للتعب للشعر للإحتمال نجد السلطة الحراف حرافة الموجودة كان هو بالمسيح الملء في إسرائيل تنشى ماذا؟ لا هو على خاصة خاصة, خاصة نصر الإيمان ولا ما كان ينسى ان سكنه دهي هذا ده الرومان هم الرومان ده الفلس الكلب واتنصب ده ضحى اليهود ده ضحى والضيق والسجن والكرفور والموت اتفكك الايمان كده من الملك من الملك لا لا كانوا حكام ملك الارض ومجرها اخونا اخونا وعيضا لا يأخذها من يجب السيطرة <تصفيق> ربنا بعملت الأرض بال... من... ومن الأهل المسكين وكل الساكنين فيه ومشه باجه لهو <تصفيق> العقل <تصفيق> ذاته يشعر عن جبهات ذاته بالحول <تصفيق> بالتجربة دي ذات ربنا تنفيها عائز الماجد وكان ما عند ماجد السمع ومشه بس ماجد ماجد اذا قلنا في السنن قالوا قالوا بالسر سرنا بالصليب ولكن سيرنا نائم في الصليب وكلنا ان الله ما قد يدناو والله التي فوضت اليه منهم لا يخرجون من الصليب من خرجت بكاني فنوحمل صليبه ويطلعني لفتشل الشكل وينكشر الإيمان في كل مكان لا خد لا مناظر لا نمالك الأرض ومجبعة إنه كل كل كلمة تاخد من كمن الله الذي له المجب دائل من مجانه